صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا ي للذين استجابوا لربهم الحسنى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 أ و ل لهم ئ ك ع ه ا ل ن ا ت عدن ي د خ ل و ن ه ا و م ا ل ح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م و ذ ر ي ا ت ه م والملائك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 الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا وعملوا ََُِ الصالحات ََِِّ قوى ُ لهم َُْ وحسن َُُْ ماب ٍَ